الثلاثة أنمي أصول الفقه هؤلاء كلا بعض الكتابة كانت ترتيب دراوة هؤلاء كلا فيشها باس لحكم كريء هؤلاء قرارة فقه فيها بقاعدة دوايا دوايا هو طبعا لرأية البحث حاكم ومحكم فيه مكلب به ومحكم عليه مكلب بشكله ومتعلقاتها معنا دوای او ادله أحكام حكمه لشي وراجيله كتاب وسنته ادله طرقي ولرغرتني حكم لا ادله ك النبي باشاكري يكي نظر بما كان القرآن واروا السنه باللغه العربيه يكي نظر بما كان أم أحكاما لسر أساسي تحقيق مصالح تؤذي مصالح التشرّف دعاية مكره. كلبشي زوابت لغتك لتشن زمينا ينكره. طرق استفاده أحكام دقة تجارية. لا زميني وضعي ألفاظ بمعاينة كلورة باسل خاص عام مشترك او ربطي بوضع وهاي وقت دان راوى كون دان راوى؟ كخاصة كخوي مطلق ومقيد وامر ونهي شامل عام اشكا دياره مشترك هشكا دياره دوائي دانان نوبي استعماله لازم مني استعمال شهب باسي حقيقة ومجازة كري دوائي استعمال دلالته اي استعمالي اكيد كون دلالته؟ كي واضحة غير واضحة كبيرا ابي بدو شو دال اللي واضح الدلالة غير واضح الدلالة كواضح الدلالة خوي شوار بات. تقسيم حنفيات نص ظاهر نص مفسر محكم غير واضح الدلالة خفي مشكل مجمل متشابه مدوية أو أقااتها بيان كافية دلالات أو الدالات كيفية دلالات يا عبارة النص يا إشارة النص يا دلالة النص يا اقتضاء من النص ويا مفهوم مخالفات وإيش غير حنفيات بشيء ذوابتي في اللغة يعني توابع وهي اش مصالح ضروريات او حاجيات وتحسينيات او اما نش مكملات او ان دلالتي اللغوي دلالة دلاله لغويه اما شو تحقيق مصلحته يهدف المصلحه كي جنابه هيش او دلالته كوابو فقيه لاجتهادك يا ابي توجهي ومصالح يشبه الله الفاظ ألفاز نقله، أو اصول أصول فقهوبة بس كردن لحكم كبشوين أو أجر مصادر يفقه، وطرق استخراج حكم لو مصادره، والدعاء أو لبر أو يك جارجار أو يك قرارا دليلا حكم كبير مزاحم يبغى في يابه معارضي وابي رفع رفعي مزاحمة بكري بس تعارزي ترجحي شاكري دي أم تعارض ترجحي شكيكا مجتهد كان كالآخي بابي شبابي مجتهد مقلد آوة اصول فقه بم والترتيب رو التفليمي و الجزوانا روشنة كجمع الجامع بتا بدل هينكا أو لا بشي زوابتي لغبيكا مثلا لما توخوا مفهومه و أداس بيكا أبواب بس المفهوم كله تا آخره وكعبارة النص يعني اللي فشى أو أي كمرتبة وزعوة كعام وخاص ومشترك يقول دواي أو أي كمرتبة استعماله فت فت ومجاز دواي أو أي كمرتبة دالة كون لدلالة كنا كواضح الدلالة خفية الدلالة غير واضح الدلالة دواي أو كيفية دلالة كعبارة النص وفلان ونفهم من الخلاف كبك تا آخره نجحتي أول شيء أدل لكي زعيف و حمود خائلين كي جاء حقه بوكا باسي حكم من خلاصة كغيري عقلات حكم بشتكو قرار وزعك روشنك، أجر مؤمنك بأحكام ديني لا قرآن مجري كأم قرآن حديثة كي لا تندوبشوا، أويك اعتقادات وبنيشة أويك بالتواء تفاصيله وبيانك كراه، هل أول ما هو كإنسانك عربي بق القرآن والقرء، حتى أحاديثه لو زمينابن، هل تصريح موانيك لقرآن أبوشتي زائدني لبشيا فائدة، بشي أحكامك جهت قيادانو بشي, بشي قيام أخلاقي. أو قسمة كي أحكام الجزئيم كنا غيرن بفي تطوراتي زمني مكاني أوش لقرآن بيان كراه وق أو مش تلاقيه كرد كعربي بزاني ولا ورني أمانيته هو بشي متطور او يكلا جل شرائع في زمني مكاني هذا انا لجاي او احكامي جزئي بيان كراه زوابته كلي قاعدة كلي عندنا والقرآن وقتتعاون سر برو تقوى اجتنابي تعاون سر إثم دفع رفع حرج ودفع دفع مفاصل و لا الضرر و لا و غيري اهوانا لقل زوابتك كل لغتك و او قيريك اوينيها بون كلا وقرأنا <تصفيق> بياني بكلي اوانا بيانا كوا ابيان مجتهد بوا استنباتي جزئيات اللو قواعدة كلية يعني بتعبير تلك مجتهد بو استنباتي جزئيات لو قواعدة كلية قرآن ابي استخدامي زوابتي لغوية كبكا كبوهر هر زماني ولا هرزوا في شرايتك بو احداسوا وقايعي او زماني احكام دربين او خلاصي باس حكمكبو دلائسيني سر مصادري احكام كتابو سنتو اجماعو قياسو غير يوانا اللي همیشه لب اره کتاب واقص آکره بو ناساندن کتاب که شتی کسرن راکیشه امش اواي که لتعريفي قرآن اه قاضي اعجاز بالفزي قرآن بيا او کلامي که للايخواه هاتو بالفزي معنا بو اواي لاعجازي بصورت منه و اعجازيش اگر اه سرنجون لحمو کتاب کانه أقر من حصر نكرا بين لبشي فصاحة وبلاغته لو دائرة لا أقل أوي بارسترين هذا جنب وجهتي وحتى حملي آياتي متحدى بها لقرآن ولا لسرق زي فصاحة بلاغتها لحالك لعين أواء لفصاحة بلاغتها قرآن معجزة أما تحدي لون كراو أو أولئك تحدي بيكرا والقرآن بشي بي نشأ بو منوننا سوري طورة دواي, بياني حتمي يوم الدين دواي هنا حسن أكرا وجداني بالتي هي أحسن أكري تخطئ آراءي نافيا حياتي دوائي مرق اوانيك ايمانيا بيوم البديني دوائي أفرى هل جاءتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين او لو تحديانيك هلا هل أوائل عدني لا لا لا ترهيب وترهيب كما وعد حسنة دعاء تي أفاد كما ينبغي الكريب الدواي ترهيب وترهيب فذكر فما أن تبين ربك بكاهن ولا مجنون لسبيك بل جدالي من التي هي أحسن وبيان غلطوني بين شعائديا دواي أن يقون تقوله بل لا يؤنون بحديث مثله إن كانوا صادقين بحديث مثله أجر أوان أرن آمد متقولا آخرتني أو أمهشني دي أوان فرمن بو اثباتي عدني بو نبوني آخرت وأن يوم الدين أدلي أو. او ايما عياتي اعفاقو انفسمان هناو بو تبيني اخرت واواش ترغيب الترغيبه كاللو الرواني انسانه سازقارا واوش طريقه كاللو الطريقي باشتر بو جدال لقا مخالف ومعارزانيه اوانيش اعواش تبيني انبو او ايكا بيامكن اسباتكن كان اخرتني ويوم يوم الدين نيو وانا سوره مرسلاته اكرمه لهم اركعون لا يركعون فويل يومئذ للمكذبين بأي حديث بعده يؤمنون إمكانية كساب قرآن إيماننا تربشتية إيمان بينه أما قرآنيك تعود بحكمتي تيار تبيني حق آياتي أن تنفذ وامعذاه أحسنتي ياك الروان إنسان منقلب أكاد وايتبيني حقك لا إرتباط لذا أو حقا وجدالي بالتي هي أحسنتي ياك داني مخالف أبا سيد وايا وكروشلو تحقبل مكاه أجل روان بآء ما مهتدين به هيش حديثك كي ترني هيش قسيكي تنقى فيه مهتدين فبأي حديث بعده يؤمنون كاليري شاق قسمته دعوت بحكمته تا ما عن فراته آياته أفاقه أنفسه قسمته موعظه حصنه تا أداته أو أخواره مزيكي آخره ويقاله أخواره المقام جدال بالتي هي أحصنه أفرمه يتل هشت بخوته وبيت ويداعي وكانت قيش تقيره هرموا عارزة ومخالفين إذا ملود يرى أو عن أهل الإيمان الوقلة دوائل سليد ذارياد أفرميه فتولى عنهم فمع أنت بملوك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني وذكر المؤمنين فإن الذكرى تنفعهم أو آياتك أفرميه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني وتزودوا التقوى فإنها خير الزاد فلاندك شائب هامي أكاب أوي إنسان إن بيت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 لا أجاز يعني وقت تحدي دروسه وقت عجزي قومي يا فرد صابت أبيك أو قومي يا أو فرد لو زبناه هم هذي خيال خسبيت خسبيت أكار أجمع خسبيت أكار بروس مي فرض أكين كسر كوزن بردارا يا زورانغري يا شتت اللوخبينه بالنايكسر كيدراك أصلا تمرني كي دسك هذا تحدي كمان. أو أتوني الجوابات أطلع أصلاً من هنا من أبواه. بعثوا أجيزة من أبواه من الأم زمينة كارفان. ولا شيء معلوم كذور لا توقع بيترنب ودياره حقيقية. كابوا أبي عجاز لزمينة كابكريك ترفك بعث الزور قوي لدورونيا أبو جابوا وكه مهزي خوي قادك. جاء إنسان لدورونيا سيدانه يزهان كهرجيز. نبوك إنسان بيته أوسي هزا هاري كونا ننهي بواوي كشبكا يكي دافعي إنسان بو قوية كدافعي إنسان بو كسب معرفة وعلم بفارسي أولا نحسي كنش كابي يكي دافعي بو ناسيني أحكامو أرزشحاو قيامي أخلاقي يكي حسي حبي خير يا خاص تاربوني خيري اشتان عالم قويلة بيكي دافع بو روكدن الجمال حسي جمال خواهي حبي جمال وفن وعوانه حسي كنجكاوية كوي دو سير شد يعني يكي نظر بوكي قوي فؤاد هي لإنسانه هل يعني بو دركي ماورا عالم شهاده بو بينش بو جهان بيني نظر بوكي قوي بصري هيا هل يعني بو او لا سنون الخوانيني حاكم بصر عالمي شهاداء شبزاني نظر كسمعي هي همي أني بوع ويكا تلقيشتيب كاوانا ب... نبا بصر برككري نبا فؤاد كو... كغيبة أنا كوابو حسي كونجكاوي خوي سيزة مني هي جهال لبر او حسي أمي بأم حس نبوه وحسه كفتريا وهمي شبع فعي امسان أمسان التي تولي تاريخها همو هايزي خوي خصواتكار بقويكا أمشت تقصيري تيانكا و هالجي أدواني دركيكا أموكا فلاسفة همشا خريقون ودركي بينش طبيعيين همشا خريقون بو معرفتي السنن وقوانيني حاكم بصر عالميش هادا كهنو أمسالي أموانش همشا خريقون ودركي غيبكا بس هم غارقيري حسي خير خاهي هم فلاسفة وهم سائريني هالنا وبقويكا قيم الأحكام وركن حتى فلسفة معرفتك السلسة كل فلسفة ووياك شيء خير نكريه شيء شر نكريه وحسي جمالج حسي جمال خاهي دافع الإنسان وضوئه مش إلا فنون كاركا كاركة حتى مشينا من لكتابة هذا الكلام زمان بحثكين ألين هينبوه ألين تهمني وامي يا شتى على قبيلة مزج وما كفنى لجعلناه بيه تاويك بفنونيك كشفك ريلا جل خاكوشتا كيابا والسطح يتمدن وميزاني تنفيده لبر زينة جمال خاهي لا داروني إنساني وك قرآن حتى وقت كباسي وراهوشتا أفرمي والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة اینی احترام جادکراو میان زی کترش هیچ که جور خلقی کلون که زیلیتیان بی انسان سریلانکا آیشی او حاجتشی برای ورد بی یا با پزکان فرمه ولکم فی ها جماعل تریحون و حین تصرف کتاب ایواران این می نو با تشوگ و رشتگان و کتاب این داریان کن جای ایوارهکش چون ایواران تیرن أه باشتر أه هنا ان اردت لا اردت ان قد ان إليكم ان يواري ان نتنها ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت أبي اردت متولي اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان یتی منشته نمک بشر نلیر و نتایستا پیچ و نیروی آفیا و واش بود وایا دیار اینتر عجز نبود به توجهی نبود. دیکته کویرانیت جا خونم تعال با حکمتی خوی برنامه کجای تنظیم که برنامه کلی آمده از جای یک عالمه که لمقطع که کویران نازل بی که همش لغتي عربية تتابعة تطور مراحل تطور أغزرني أوجي أغاية توقيت قصائد سبع معلّقات كي تدوى أغاية سنة وان معارزة لغاوانتك أعلى وقتها كاللغتي عربية توقيت أوجي خوي و أولاكي لغتها هنا بي فرعانيات لو ك أرست سقراط وأرست أفلاطون ليدرسوا أفلاطونية الجيلك ولولا توقف ونولك وقف في أبويتر لكسب بمشجولة معرفة طبيعتها أأله يا لم لمقطع أدفع إنها زلابي ولأنجي كهانته عرافيتها لجيلك كايتر كهانة بوا بجزء إلى حياتي خلق أأله وقتها وثلاث أشهر زولك ترقيك دوا آل كه قرآن نازله به جاره لبشي كنجكال يكا تواوي حاصل زحمت و رنج فلاسفة دلائك و دابنه او جاره مضمون يكسوره لقرآن لبیان آخرت یا لبیان توحيد و وحدانیتی خوال اولئیتا كه زور روشن داره كه وكه محاصيل زحمات فلاسفة و همو انسانكان لكسبه بنشاد شه و ام قرآنه لا بشي اه هنا قال لي سنن القوانين عالم الشهداء الذي قرات القران كاري اصل اوانيات بالضبط تبيني اشاره كبرانه سيركره اواني وازور معزل المباشر زور رنج لا تولي تاريخه او أيكن هنا كم يعيشون بمشت مهم؟ أثبتنا الليل على النهار ويكور النهار على الليل بوبيان وحدانية خال أولوية تكويت تنهار ب تنهار إلهي شاء بل أن تكوير الإدارة مع الضم من زرقة كجرب سراب دوري أدري تظهر تشينيكي أنيشد سر أو كتر الكبير أو تكويره دواء أمزريا كريك ذاك تكويرك إمكانك وزرتك لا إشتان. لبشي كهان انمي غير بكرى يترك زور رجمن وقتك التحدي أكابا خصوصي سابقين ذلك المعبأ الغيب ما زال وما كنت لديهم إدجال قوم أقلامهم أيهم يكفل مريم أو خلقيك أعاميًا زاني وأولى معاندي معارضونك هم أناجي الأربع إنسان كلمة بكلمة إخواني توه بطيبة لا شيء زور حساسية أيش أقول لا برأو كيهود مسلم هوين جرانك دواك من مريم الزوجة كلو يوسف النجار يعني ااا ينكر ااا زمينة اتهام أما تبرأكني بس أي تانية كعيسى تكلمني كل دوايتي قتي بضوش هنايو أوانجيانك زور بشري تنتوى زمينة اتهامك يا هواو ااا تمهيد كلو نوايبته أوشته أيان وهي خطوراتي اش دي اهربية شلوية وهي اش دي ترانيبو عن قرآن عواضي يعني ايقا ويا افا ايو ما كنت فاول في اهل مديا وما كنت او او او او ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا او ايش بو غيبك وهلو ابو ايان ليش بخبر ذان لغلبي روم بصر دج منانيا او غيري او ايش تالك بشر لي عاجز بو لا بشي من ششم بشي كا او لمشي لنا كالمشي بين شكا كلا كان كان مقايسه با من باش بس يمكن الفلسفه كتشني با طول جوار و دو شاشه ما كاين شي شني ارادي لا سرى و طيبت هر و المسلمات جديدش التي تتمكن من التعلم من عن و غير من هم نتائج اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من شتهم من اجل ان تتمكن من التعلم من اجل ان تتمكن من التعلم زور نقشی هست. سه مدرسه، چوار مجتمع، خوی کفر هنگی بیه. پنج اگر خوی فقیرن ملاکیتر آب ویه. ام کدیاره، چواری اولی کدیاره، ام خوی متاهل وادر نمیشه. حجازه کجی؟ ام انسانه. بو آیه که با ما دیخان ام اینا ام افراد که مسلق ابنداین رو بنویم داخل خواري اليمن طراخان نعمه الخير والبركات كإيران اشي كانت مستعمره سر هي شمعراق طراخان الخير والنعمه كيران روميان اي كان بمستعمره باشيا كان انحجاز قس قبل ينابسي نضروي كفر هندي تيكتوي أهل كتاب 100 درهم مسخرقه لم اخيرا حمله تعرضه لي مبكر ابراه بيت اهل ديتكا واجهت قدره ثانيه مقابلين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 است که لذون سالی و تاب سپنج همو روز پیش خور کوتن برو آبی که کف نفر رفیقی به تاشو که هستی رفند رفونوا دوایش با من میبخه تنها دو شغلی که میباد ل اینا ل جلسه ای شادیار شرکت کر ایش خیلی لکودو نیرو فنصیلی حر این زن انتظاری میذیق سر که اقسی عادی و ایش باقی ساده ور تقريباً دو ساده دارياً سادئاً تنهال عملياً دوجار أشيبو شامو توابو لشان روجيك وقت لولا واتهما شاء إنسانك أكره لولا إشواتهما شاء عظمتي آم اكتبه أكره لبياني حقائقي جهاني آفري إن شاء الله ربوبية لألوهية لآخرت لرسالت ولا جزئيات ومتعلقات آمانة والوقت دركتك شخبر دوائي اولا هروان بياني إينكا حقائق عالمي شهادة العلوم أم همو إمكاناته أم همو وسائله بوهوهية لتتاريخه هالروج إنسان متوجه بك تازل دعا هزاران ساب أجل أشتك القرآن زور سادة بياني كن كإنسان لي ريشا وقت أشتك هناك رأي بازه هم توشي هنا بأدبي ابن الله العلوي يؤيد القرآن زور كحق كحقيا چارچار انسان اگه بشفیشته لوحانی که قرآن نعاینی او که ذیل مقصوده بیانی کنه. باشمش میره جهی مخالفین چون ایرانی تو کار. قرآن پر سوسیالیته است هرگوته ایست. مثلا این سد دعا او ک اقبال عدويه ایدو قرآن دعا او ک عید مختیار خصو انجاره عالمی کی اسلامی متوجیه به ک آيي نصيتها لسر أوكلا غيري زوجها دابه به نصيتها إذا أمن كم كم تربوي النص نبيه ظاهريتها إذا سر أوكلا غيري أمكرات ترهن كم ملائكه وندا بيه بعقل مبارك تعبيني من عبد <تصفيق> وكارب مفسرين ميكد وك القرآن كأم انسانه بيانك. كأزهان ومغزكان السلام الزقر لا توجد فيها آخر أما أقل خلق بي قلتها أبقى كتريش بيان زانيا مثلا سوري الشوراء لسوري الشوراء الزور سريح بيانك هكا لغير آي بسنوع لغير أن كريشة دابه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه جاء الرحمة إخواني شواب والجورة يعني كمفسرين رأي نجاة يعني بل آخر أظهر نتو أن التحملية عمد كالبش داب بفه أو فلسفي وفلسفي هيئتي بطل الموسيبية لأسمان الرحمة إخواني أخواني هو حقا أما جورة كشبية عمدتها ككسيم تواني يعني ما فهمان لديك كامعية مثلا دم أتاقه أو أتاقه أم كان هي فيهما ما زالوا ممكن ليش يكأن؟ ما فيه <تصفيق> ما أما لو وقعتري أنا هل لا رحمة إيش رحمة دي خوالي؟ أنت ما فيه ما ليش أما هي سوينحل يترى إمكاني ما عدم إمكاني كأيش رحمة رحمتي خواني؟ بسون ناكر تحمل يعني ناكرني أنا خواني. زيان اكاتو لبين موصولا كان ليك جي اكاتو ماي في السماوات لغاو ماي في الأرض جيان ليك اتر في هماميك او, أو تأميني مكري آي چلو نو ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ودابة والملائكة وهم لا يستطيع جابوا نتوليك ما في السماوات ما في الأرض من دعض لا يجري اما أمام ماي في السماوات تعبيرا لملايكة ذنبا فأقولوا لملايكة أتفكري للسوري الرعبي شخص تصريحها بمكر أتفكر أنت جي. جي. لا لا هو ده ببغير ما بعد عقل بين، بقولك الرعد الآية، والده ببغى عقل، دوزرير من في السماوات والارض طو والظلالهم بالغدوب والأعصال لا من من؟ قم برهد الملائكية عمنا فرموا الظلالهم اوائك لأو يومنا سيبرهي دخول ملك سيبريني ملك او منيك لأو يسيبرهي كوابو وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالهدب والعصا طوعا كدور بشي غير آه جا آه لغواياتي شاهل أربطا بوايا ما إنسان متوجهة بك من شيء كان بيب بي روايته غواياتي هيا أعلى بيش ملابين من, من القرآن بيش حوض زوين وحوض أسماء ومن الأرض مثلهن أما لويش رحمتي خواب وك نفر والسبع أراضي شو نعمت واني لدس أو اشترك أزهان تحملناك تأويليش ناكرا فمتوا ومن الأرض مثلهن تأويلي عنك وبحوض طبق ومن الأرض مثلهم نوى وجزان وجاجان ليكون حوض أزيشن. لرواتعك حوض أزها وحوض آدم وحوض موسى وحوض إبراهيم وحوض موسى وحوض عيسى وحوض محمد يعني هذا. او نازل. في الروايات شو نشوف؟ جان. لا جا أوه من نكر. نعلم تكية كم سر. علم دواي أن الإنسان لقرآن أو دين متواجده فصلت لهم الجوال بينزك ألا زن كراو كاا أمشي شقية جا قوانين من لا أه... آه... غير هي بيمش هي زمان قرانين عالمي شهادة وغيره. يوم أحكام لأحكام لو فيش بس من كل إنسان هالحكم يكينه تا ويجري على مقايسبك الإنسان خواب في متناول إمكانه الإنسان حكم بعيد أو قبل أوين فيها خواشة أو فيها ناخواشة كإيش كزلفلة إمرو أوين فيها خواشة ويني أوين إمرو مختلفة بيانين فيها خواشة كمتلك إنسان حكمه يتابعه إجراء مقاييسه بكين وقصكت اللغا كومونيست وصرمه داره ووانه بوانه بوانه بوانه بوانه بوانه وقال لبعض اخترافه معروعه كان زخمت بقوان بوعي كديان مفاسد جزئياتي او إيهانه او مكاتب أديان الجاهل هل الأساس هو الرشن كريتوه كان إنسان لا يعني حكمه بيت كهذا قائد بتنازل بلين او فرز كان حكمه لانه لا بشي حسي جمال انسان أبي بل لا بشي يكون هناك انسان يجب ان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك موسيقى يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون بشي فصاحة بلاغتك هناك انسان كفصاحة هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان بلاغتي جوية كباجي نخصيرك أما موسيقى فيك بلان مكراو لحالك موسيقى مفردات ومركبات القرآن أوشوي عجازك في فصاحة بلاغتك كروشنة لزمانك أم قرآنهاتك لغة عربية مشتبه أوجي وبعجازي لهاي كدك بالماوي الشعر يتم تعتربه أويتم لو مقتاعك بولا إن فرهنك عربية الشعريانية قابلتني كنا ترى من بخوانا حسان كعب ابن راح وسائرين كان جاريه من القران وركن ودني تبقى اختل فرزق الجديد وانا اشهر بصوره هرجم افكار كان تاجي اللغه اسم دوله اول لغه عربي ولت كشفا كان هي هركز مركز قوه الفصحيه بعد القران والبيت هل لفظه شيء ما بنشؤه لأنني أتري ان أن يراجع كي تر إنسان بيته بلعت أوليك زيادة و أعوالي لي سطح القرآن بيت. حتى جميع ملعته سطح أو فينا مستوي او فصحي زمن نزول القرآن أم جعله أدوله بجوع زمان في نعم. القرآن الحارضي بقرآن. نعم. أما تباعي التركيز ثابتة لا الفصيح القرآن وربري. مسار صفر أي أعجازي فصاحة بلغتي. أما أهم جملة سقالة بزشتر في القرآن الله تعرض له كملا تصوير فني ووجاء لنا لفظ وأهنج هي لا تبين معاني. مثلاً لا كلمة لو عجيب بيانك هذا، بيرش القرآن فما تساقلتم، هرجن أو عن توزيحان سورة الرمضان الفازنة، معناه استا أو بدو قرد هل تقلق خلط. السرين لي أي شيء تبقى كثيراً جاء إلى الأرض تصمير معناك يا أفرن أنا أنا وأنتم لها كارهون لا أو مثلا الضحى إنسان لا يا كسرى سوره كاكا أن سورة أخرى خلاصة بان أو كاكا هو الجزاج تا خواي متعال نزل رحمة ما تولب لي بارجزي لا جالعش بني أبنا شو إشارة ورسالة إن تصرفنا لك زمانك أكرر لما أو سورة من أزالتها الكتابي به وقتها لما قطعتها وأحصا ستأك رحمة خواي لي وهم لسروا أساسات فرج أبوي رحمك دي أو أمك ما زمندي رحمة أو نحور سورةك. بيقول الله لا بد من الدارين لا بد من أو تراه ما قد مقصودا له أهمية من انتخابك رجك كألف يوم بشي أولي أما دينك تكالي فمجرد أقول رج تقر تنهار وحدث أو خصوصية دوار يشارب وكذ. جاء من جهة يترى جاري مقطع ياري استنال تذكير بآلاتي آفاق كافمو الضحى والليل إلى سجر بنا ردعك ربك وما قلا اقر هميش شو بواي يا رجو واي بنفع الام موزو عتبوكو همي اي انا بمنجمد اي أن اي اه همي رحمتك باين شو باين يا رجو توج اقر هميش اشراقي وحي مصر روح بوخم تناشيرين أنا إصرحتي باليبيني، كلامي أنا دليل آمن قطاع واحد ولا صار أوكا مت خودي عليك حتى مؤقت قبل كبيتون بوشندوا وازلي هنامي جاءن جاردوحاو ضحاو لما كسر إشباع بدل قوات حركة يعني تدرج، هر لحظة يدوي ويش ولن آخرته خير المكمل من الأماجى الدعاء كأحد واحد يجاري في شدة باشترى هلأ أي جاري نحزيه سامي جه بسامي أول أي رشنا لأجل تعرف منك باشترى وأول أجعلك في أوقات الضحى أي رشنا توش ولن ولن ربك هم جاءنا رات شون باسي تدرجي شتواشا اينا كا سيدي آية حتى على الفاظ كا تدرج هي هذا هو زر كما هذا هو كمولوزاتر سيهم كمولوزاتر شوارا كنجا والضحى والليل إذا سجى بالتدرج عنشتي في أداة تواعبه تاكما راقره والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى ويأتك كما انجر لا لا نفس تذكي لا آياتي أنفس. أثني آخر كسر أو بلادياني كين صار إنسان هركامي خوتنا كافي بإثنائي بإهلاكي. ما أنا رزقاني كبير سبسبله بلادنا آخر. فلموجد كيتي فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عارلا فأغنى. دويسك أمبرأ وكثيرين. لا هم بلاد رزقاني كبير يتم خوتنا فقر خويتانها فقري آه او ايكا السنجيني اكا بصر ودلال خويتانها ما كنت تتوذي تدري الكتاب ولا الايمان هر كان ملاني خويتانها كافير او بشتين شا. انسان بشتيني ايلا يو قيشتيني الفرياض او نظر رحمتي بيسر يا او كا احنا الكبير والماميري بس الله بردانها جاء اللي رجاء بترتيب حدوثي بلا كان او او يتلوهي بيا بو لما نعرياو احساسي دلالي كده شو طيب الدروس ذيك دولة فطنة زكية ولا حد دهنا لدور دا الخصال أوانه متواجدين دلالي خو مكم وهرو سردارني خو يكجيك كمشينا كمله أما فقط كهات الإحساس ذيك ده بس ذيك بشراني لما علي معوية بلان دعائية لإزالكها ترتيبك دوره جاء فني إسخو رشني وكنزاري رحمة لياته وترج الذي يغقر يثني الفقر ضلال الشطره ورا و خلف المدينه فامن اليتيم فلا تقهر اما بسايلي خصت يا شبابي اا ال دوي هنا والله وب ام كارى نبقى ما بنيه يصير عليك اذا البلا أما فقرك أشترى ضلالاً جو، فقر لبس من صلاة لا جو، ضلالك بدك صلاة لا وبغير أدش فقر رحت لا جو. أما عز وأما السائل فلا تنهر، وأنما بنعنت ربك فحدث. أما استنتاجه أو ما كان بيخوي أهمي، شو موتين هر هذا زور قهر أجيني. سائل كنتين لا يعنونك تنهر نظر من بوله فرنون تزجر كماذي اعتدل او لوزاهني ياشتي تعالو قبيلة تنهر اما بنعمة ربك فحدك يعني السوري نجمة لأول وكر بلاني دونشو تبليل حقا زميني آخرة توحيدة تل دعوة إلزام إقاهة يانية فاصلي ألف هل الجرّاوى ومن المجمّد إذا هوى ما قل لصاحبكهم وما غوى لما كى إلى آخرة الحياة، شنّك مندر آخرة غير تحولك غير تجنيبك، هرسات المجمد أكوى شهابي أكوى أو البيان أو فكما علما قابلية وتحول تغيرها وأيش قدرتي لا سرّاوى قدرتي لا سرّاوى إيش حياة، لا سرّاوى أشياء ديديديد هانزيكي آخر ك. لنزجي آخرى ويتر تبيع, تبيع من حقك أكا أفرني يعني توا والمؤتفكة فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى يتروقتي أويك إن ذارك تصريح أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة رأك وبلخ ترخلك لافايد ببلوضها ناسدان رأك كهات همش أزيفش بأول كزور وقت كمان لازو دارناشن أقول فيها والله أنك كاتي أأبو نصحه وبوه سيرك أوان زور بين بالاتهن بين بالاتهن جاب دموع بتحسرك وأعندك أجره فبهذا الحديث تعجبون تضحكون هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون ولا آخرة ويثل هي زنم يزورق سكان من سكا نام من يئتر فسجدوا لله وعبدوا جاء رب يجد أنت من المكروه جواب أولك أنت وان فنى تسجدون لله وتعبدون فلان يئتر لا داء خال تحسرة هي زنم ورمني يئتر ناتوان كلامك التوأك اقتياك فسجدوا لله وعبدوا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 هر درد دو درمانی کیه؟ اما مطمئنیش نیست با تواین. ولی من دوسرم ولی قطعاً دردی دو درمانیه. چون الرحمن الرحیم. رحیم همو مشکلات ل آباه همو آویکه کی نیسته هیا؟ جامیرش علوسرم. آمریکا اعجازی رسایی زمینه کاناسا بدوی من با تحدي و با اعلام یعنی نبنا هر داعی. آمریکا بشر روجه أبي بغا بويك تنهى آهنجي كاملا متناسق لغا الرواني الإنسان آهنجي قرآنه وأبي تحدد تخضر كان بكري كهر آهنجي بحسب خربو بعده لآهنجي قرآنه تأثيري نروي الرواهن شنو نزيكا بابي ولا جاء آوان توجه منك كزم... كان يعجاز القرآن زور وزور كمي بيان كراوة لفظ اشتاع إسان نصير تحدي واتمن تحدي بها مؤامانا كراوة تحدي بها فصاحة بلاغتنا كراوة بها نقول موسيقين كراوة هرجا من معجزة فرقة لبين تحدي وبين عجازة تحدي بها بشي بينش جهانبين كراوة دعاية فبأي حديث بعده يؤمنون وفليأتوا بحديث من إن كانوا صادقين لا سوري قصصة تحديات الأكريكة حتى تحديات توراة الشكلية وش باش تدري هكا تحديات إني فصاحة بلاغتني فرنا أدار أنبوانا بحق نظام آيات منو بنجا قل بيش لو آيات شمال بنجا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أتي مثل ما أتي موسى أو لم يكفروا بما أُوتِي من سامي من قبل جاء كفر من إسرائيل كذبان أما جن الكفر من واحدة تُنَاحِدَة قريش بالتهامه بملكة كفر ينباشكروا وحتى خذ عنيش من توراتها يار قبول يننكر قائلوا بقرآن وتوراة السحر لتظاهر و قالوا إنما بكلم كافرون فالمقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى من هنا أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لك فعلم أن يتبعون يتبعه أهواء أو أه جريت المتحدي بواي أشياء السور إسراء لسورة إسراء لا دواي وكذورك تبيجيني وحدانيتي خال أمهيتها أكره ولا ارتباذ ولا وحدانيتي لا أمهيتها بريك لا حكمت لا أحكام طريقي تطبيقي بزوابك تطوى كل بيانك لذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة لولا تحدي اكا افرني اقار الان مفترايه فرم بيانه افرش لو ايش بزان انك لن مقطعي حريجي دواي وفاتي خديجو مردي ابو طالبت ها هجرته سورهاتهم كزور في يعنت يا ايه بياني أو وهي اعتراضاتك سوري فرقان سوري اسراء سوري يونس سوري هود سوري يوسف عمان المقطع هاته يا سوري فرقان كالزعرة اللي ردرك يكاوان قصينا ستجيبو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم المذيرا إن ذلك شي حق حق الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا هجل ربوبيت أن يكون أبي إله بن وقال الذين كفروا إن هذا ما في شرك دعوة توحد إلا افكوا افتراه وعنه عليهم قوم آخرون وجاء ظلما مزورة وقاموا أساطير أولينك تتبها فهي تول عليه مكرة من قل قوم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أزاني إلهي ترنيم ولا صراوة ولفمئات بؤن الله أتوب بؤن أتوب بؤن الذي لا علمه في السماوات ولا في الأرض إن الله أتوب بؤن قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض خبرها لهي به حكمه الالهيه الربيه انه كان غفور رحيما كما ولو الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب السور يوين تحدي بيك سورة اكري كبيانة تيابي وك سورة اما كقصص ينفصل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 فأنما تصرفون هو والشرق لتافريد ذلك حق كلمة ربك على الذين فسقو أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يؤيده بشتى الربوبية إلهاه ذي قل إن الله يبدأ الخلق ثم يؤيده أو الهي وحق لك إلهاه ذي فإنما قل هل من شركائكم من نهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ان لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون غير هادئ وهادئ مساوئ قراره وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا مثلاً رورشن مخمات وعنم لقليت ما بي يكن بي. لا اول مكان يقول لك ان الله يجعل من المسلمين يقول لك ان الله يقول يا ان الله عالم دانش من الله يقول لك قوانين الله يقول ان الله يقول بما يفعلون وما كان هذا ان الله يقول لك ان الله الله تصديق الذي بين يديه توراة وإنجيلها مكتب وكانها رأى ما ينكره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتني بالطاغوت وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولوا نفتراه عن دعوة ومتوحيدة قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتوا من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يفيتوا بعجمه ولم ما ياتي من تامل او هرشانك ككرواد وعبو مشركين كذلك مِنْ الذين من قبلهم فانظر كيف كان حالهم الظالمين كسوري فرجى هر عالم و أفرميك أمان يستخفون يتنون صدورهم يستخفون منه لا أويك أفرمي تعبدوا الا الله و دوائي بياني أواكريك أو رب أبي إله ديه وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام دوائي ايش داعي زور كرفتار تصريحك لقد أدرك حازن القبولي كمدسة كمدها بها لقد أدرك رأسك أدرك كنز من الملك بين جنات وشي وشي وخريك لدلّا ويأوك كمين برؤوبيا كمكي ماذا بعضيكي بقرتي لدينا وبركو كمدها ميلي تاركم به صبرك أن ينزل عليه كنسم اوجاء ابو ملك او بتونين انما ما ان تنزيد والله على كل شيء وكيل انذار قوكب بخوا امرا قول افتراء قل ان توحيد الله والصلاه والصيكه قل ساقول السور مثله افترايات انما انت وحد مفترى ايش دا دا رسوله ومتزمنه وحاوئه عم ادلاله يكد دا انا دليلش بينه اوه همو دليل عن تيسر اوه كمن ظراش ما كريتما سيلي قل بقره من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم كل اهل حق مخاطئين فاعلموا ان ما انزل بعلم الله كاذا عن الهة الرئيخ وإن, وان لا اله الا هو فهل أنتم مسلمون دواعي شبيانية وكاركة إراده حياة الدنيا كنايات. دواعي أو تحدي. مقدمة هذا ان جاعلك جسر اساسيه من كتبه الباوات دعوه شيخ عبد الله ايهم نصعبوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم حياه موت بدس لعلكم تتقون عذابك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 بصورتي من مثله مثل شنو من قبيله بي مزيكي بين بي بعد المكابر الشركه كتير بقوته وكانوا يكونوا خارجو بينهم بي بي ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا تفعلوا لا تقولوا ما لوقف الناس والحجاره بعد للكافرين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما شنقول تروك ولا أشياء معجزة ولا أشياء تحدي كرا كراوية وجلة التعاليف في القرآن الكريم الكتاب المنزل على رسول الله محمد المتعبد بتلاوته الرسول له عجائز بالسورة منه وهداية بشره أوانك إشارة فيكرا ده الأوّا كتعريف في القرآن كرا باسأو شكري باش القرآن ما تشيوشينه كقصية لصلى تواتری قرآن و آدم تواتر اکثر کشته زور اساسی دارایه که متاسفانه زور دلیل شلی بعنوان آنطور اگر یک دانه تشکیکی ضعیف بکره اخیره کسیوان نسل آمی دانه رو متلاشیه بی. البته قرآن بسیار نداشت. شو خلاف بین ما نحوم زل نذکره و اینالا کسی که آیات مفترای بعایت کرد که این کلش. وقتی وتي بخل القرآن زوج مستنزرين زين زور دا جنسنا هرشي ألم استدلال أمريكا بيزودي خو ألمي وتيشون تقوله ألم ترى هذا خو باورمان هو هذا هم أولي سوري نحلة متعلقات أمانا لبيشة لمقرر سورك سوري بيش فرموية وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو وعدي وادراك إهلاك نكري لاول سورك وأفرمه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سوري حجر لأخري وفرمي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو وعدك حتما إهلاك أكري لا حتى الموت ليره أكثر أمر الله حتى يتيقن اليقين اول سوره من بشره اتى امر الله الله اكبر ولا احد فلا تستعجلوه قبل قبولنا غير سبحانه وتعالى عما يشركوا اوقات توحيد من مقربين خالص الزحمه ينزل الملائكه للروح من امره على من يشاء الله الخلاصه زميلك انظروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون قبولناك خلق الإنسان من نطفه فإذا هو خصيم مبين منزعك الإنسان لبرابر حقه جاء سمير للربودية بيانك كأمهيد لسري دامرز والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناثع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد اللم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيلة والبغالة والحمورة فعلا كحس فكرين وإبراز بكرين لتركبوها وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون أعذرة وعلى هن مظاهر ربوب يد جادرة وعلى الله واتم نرويته وعلى الله قصد السبيل بيان السبيل قصد كرهك انسان بينه هدف اشعن الله اكرهك كتب على نفسه الرحمة نعم ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من ومن رحمتك رافت رحمتك ببيته باسر بيته بدئا النعمتين او يفقد افضل نعمه واكبر نعمه نعمتك ما نتريش من قلبه من ابو البن قبل وعلى الله قصد السبيل جاء وكسب أخو لازم يزحمناك انهم باينين رداعين ترقينا افمن منها جائر بازر لهم جائر لا درن ماذا عن رأيته دي خمان درد ما هو رأيته بويا رحمة اختزائك رأفة ورحمة رأفة دفع الزرار بكا كبراه يكا لابا رأفة رحمة جلبي ينكبها كرحمة خوهر بيانا بلان بار رأفة تابويتر اوه تباني حقا جاء وشاء الهداكم اجمعين ومن حكمتي وعيكا جابر مكاتو بخات اختيار خدا بويا وشه هو الذي انزل من السماء ما امتها اغاتا اغاتا فرمي الى واحد جاء هم واحد أو أعزامين كزورك إن كانت معناه منعفء دفء مزارو أمانة أو طراء عالم دورو برمان الدو أعزامين كخوا رحمن ورحيمة أعزامين رقيق ورحيمة أو خو يترزور سادة جنب داء أولم مقدمي دوهم أجر هداية نوري وق رحمن نبي رح رح نبي